لم يبين هنا بما ولا كيف رفع له ذكره والرفع يكون حسيا ويكون معنويا فاختلف في المراد به أيضا فقيل هو حسي في الأذان والإقامة وفي الخطب على المنابر وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة واستدل لذلك بالواقع فعلا واستشهدوا بقول حسان رضي الله عنه وهي ابيات في ديوانه من قصيده داليه وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ومن رفع الذكر معنا أي من الرفعة ذكره صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه وقد نص القرآن أن الله جعل الوحي ذكرا له ولقومه في قول الله جل وعلا فاستمسك بالذي اوحي إليك إنك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون ومعلوم ان ذكر قومه ذكر له كما قال الشاعر وكم أَبٍ قد علا بابن ذرى رتب كما علت برسول الله عدنان فتبين ان رفع ذكره صلى الله عليه وسلم انما هو عن طريق الوحي سواء كان بنصوص من توجيه الخطاب إليه مثل قول الله جل وعلا يا أيها الرسول وقوله يا أيها النبي وقوله يا أيها المدثر والتصريح باسمه في مقام الرسالة كقول الله تعالى محمد رسول الله أو كان في فروع التشريع كما تقدم في أذان وإقامة وتشهد وخطب وصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى أعلم قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب النصب هو التعب بعد الاجتهاد كما في قوله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وقد يكون النصب للدنيا أو للآخرة ولم يبين المراد بالنصب في أي شيء فاختلف فيه ولكنها أقوال متقاربة فقيل في الدعاء بعد الفراغ من الصلاة وقيل في النافلة من الفريضة والذي يشهد له القرآن أنه توجيه عام للأخذ بحظ الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنيا كما في مثل قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقوله تعالى إننا شئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.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 وفي قوله جل وعلا فإذا فرغت فانصب حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم حيث لم تترك للمسلم فراغا في وقته يعاني منه لأنه إما في عمل للدنيا وإما في عمل للآخرة وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على رجلين يتصارعان فقال لهما ما بهذا أمرنا بعد فراغنا وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا سبهللا لا في عمل دنيا ولا دين ولهذا لم يشكو الصدر الأول فراغا في الوقت ومما يشير إلى وضع الصدر الأول ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فما على الرجل شيء الا يتطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما قال المؤلف اذابه الله فانظر رحمك الله واياي فيما يفكر حديث السن وكيف يستشكل معاني القرآن فمثل هذا لا يوجد عنده فراغ ثم قال تنبيه ذكر الألوسي في قول الله جل وعلا فانصب قراءة شاذة بكسر الصاد وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة ونصب علي إماما وقال ليس الأمر متعينا بعلي فالسني يمكن أن يقول فانصب أبا بكر فإن احتج الشيعي بما كان في الغدير احتج السني بأن وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة بل إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس كان بعده وكان في قرب فراغه صلى الله عليه وسلم من النبوة إذ كان في مرضه الذي مات فيه فإن احتج الشيعي بالفراغ من حجة الوداع رده السني بأن الآية قبل ذلك انتهى وعلى كل فإذا كان الشيعة يحتجون بها فيكفي لرد احتجاجهم أنها شاذة وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير وهو صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة قوله تعالى وإلى ربك فرغب التقديم هنا مشعر بالتخصيص وهو كقوله تعالى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك وهكذا هنا لا نرغب إلى غيره سبحانه وتعالى فكأن الآية تقول الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما وضعه المؤلف في تفسير سورة الشرح وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة التين فحتى نلقاكم قريبا بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته